وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الْأَرْضِ مختلفا أَلْوَانُهُ إِنَّ في ذلك لَآيَةً لقوم يذكرون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 أفمن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وإن تعدوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها إِنَّ الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أَمْوَاتٌ غير أَحْيَاءٍ وما يشعرون أيان يبعثون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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 افَبِنعْمَةِ الله يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لكم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لكم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً بَنِينَ وحفدة ورزقكم من الطيبات مِنَ يؤمنون أَفَبِالْبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ يكفرون هُمْ يَكْفُرُونَ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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إِنَّ ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وَأَصْلَحُوا إِنَّ ربك من بعدها لغفور رحيم